أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وتجعلون, وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَطْوَافَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ الْأَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَأَطْلَقَهَا وَلِلْأَرْضِ إِتْيَاءً طَوْعًا أَوْ كرها قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِرِينَ قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِرِينَ فَقَضَاهُمُ السَّبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يومين وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وثمود إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ عَلَيْنَا مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّ عَُ فَسْتَكْبَروا فِي الأْرضِ بِغَييررِ الحَقِّ وَقالوا وَقالوا مَنْ أَشَدُّ مِنا قُوى أَلَمْ يَرَووا أن اللَّهَ الذي خَلَقَهُمهُ أَشَدُّ مِنْهُم قَُةَ وَكَانُوا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 أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ هُونًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ اتا اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا ان طقنا الله الذي طاق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم اول مرة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 وَإِذْ ظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ لَذِينَ ظَنًّا بِرَبِّكُمْ أَغْرَاكُمْ أَغْرَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ